اعلم أن الإنسان درج ومراق إلى معرفة المسبب وعلى قدر القوة يرتفع المرتقي وعلى حسب ضعفها يقف فهو في ضرب المثال كما روي في الحديث عدد درج الجنة بعدد آي القرآن يقال للرجل اقرأ ورق فيقرأ آية ويصعد درجه إلى أن ينجز ما معه فمن وقف مع الأسباب ولم يعبرها فقد حرم معنى الإنسانية وشابه الحيوان البهيم في ذلك فإن الفصيل لا يرى إلا إلهاما فإذا كنت ترى المخلوق المعطي والحازم وترى الثمرة من الشجرة فقد شابهت البهائم وهل هلكت النصارى إلا لوقوفها مع صورة عيسى وهل هلكت المنجمون إلا لوقوفهم مع الحسن ولو ارتفعت الفكر لرأت أن الأجسام مفتقرة إلى غيرها منفعلة لا فاعلة ولو صدت نملة تمشي على قرطاس بحركة قلم عليه لكان ينبغي لها لو كان لها ذهن أن تنظر في الصاد فلقالت لقلم لم صددتني لقال القلم سل اليد التي تحركني ولقالت لليد لقالت سل الإرادة التي تغشتني ومن ترق الفقهاء إلى الأسباب رأوا أن العطاء والمنع والضر والنفع من المسبب فلم يلتفتوا إلى التعويل على السبب ولما رأى هود عليه السلام أن يد المسبب آخذة بنواصي الاسباب مدبرة لها قال للأسباب فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ومن تلمح هذا لم يلم مخلوقا ولم يحمده إلا بمقدار أمر الشرع وأضاف الأمور إلى المسبب شاكرا لنعمته أو شاكيا من ذنوب أوجبت عقوبته والسلام